فإن عثر على أنهما استحق قا اثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين